بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عنا يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذره أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعال عما يشركون خلق الإنسان من مطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها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 والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها دائر ولو شاء لهداكم أجمعا هو الذي أزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسمون يوم بت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعنب ومن كل الثمرات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 إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه نحما طريا وتستخرجوا منه حليه وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسهلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون 119. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم 110. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون 111. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون 118. غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون 119. إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن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 119. قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين 110. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم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 وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرضنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم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 فَسَأَنُؤَهِلُ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ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 أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف الرحيم أو لم يروا إلا خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمال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 ليكفرو بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا من رزقناهم تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانهُ وَلَهُنَّ ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى أن القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هول يدسه في التراب؟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 ما ترك عليها من جابة ولكن ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعته ولا يستقدمون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 في بطونه من بين فرث ودم اللبن الخالص لبنا خالصا سائضا للشاربين ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لا لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومن ما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبن ربك ذللا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 وَدُّوا إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَي لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَالذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أيمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَنَكُم مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بنين وحفده، وجعلناكم من أزواجكم بنين وحفدتهم ورزقكم من الطيبات، أف بالباطل يؤمنون وبنعمت الله هم يكفون.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 ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومنرزقناه منا رزقا حسنا ومنرزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا و جهرا هل يستون الحمد لله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 والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم و جعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون الم يروا الى الطير مسخرات في جو السماء لا يمسكهم إلا الله إن في ذلك لآيات لعوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها تستخفونها يوما ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها أثاثا أثاثه متاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا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 فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يوم إذن السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجدنا بك شهيدا على هؤلاء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 ولا تكونوا كاللتي نقضت غزلها من بعد قوه ان كفت تتخذون ايمانكم دخلا بينكم تتخذون ايمانكم دخلا بينكم ان تكون امه هي اربا من امه انما يبلوكم الله به وليُبينَ لَكُمْ يومَ القيامةِ مَا كُنْتُمْ فيهِ تَختَلفُونَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّتَهُ وَاحِدَةً وَلَكِنْ وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ ولا تسألن عن ما كنتم تعملون ولا تتخذوا إيمانكم دخل بينكم فتزل قدمه بعد ثوتها وتذوق السوء وتذوق السوء بما صدت عن سبيل الله. 117. ولكم عذاب عظيم 118. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا 119. إن ما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون 110. ما عندكم ينفج وما عند الله باق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 109. مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا, قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون 110. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين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 فرى لله من بعد إيمانه إلا من أكرهها وقلبه مطمئنٌ بالإيمان ولكن ولكن ما شرح بالكفر صدر عليهم غضب من الله ولهم فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم.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 يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتؤفى كل نفس ما عملت وتؤفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رضى.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 فَكُلُوا مِنَ الْرَّزْقِ كُلَّهُ اللَّهُ حَلَالٌ الْطِّيِّبُ وَإِشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ وَإِشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ إِلَيَهُ تَعْبُدُونَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيَّتَةَ وَالدَّمَ وَالْحَمَلْ الْخِزِيرَ وَمَا أُهِلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ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 إنا ربك للذين عملوا الصّوم أبجالة ثم تابوا ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمّة قالت لله حنيفا 119. قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين 110. شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم 111. في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم 117. وما أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين 118. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون